وما تأتين من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتين أباء ما كانوا فسوف يأتين ما كانوا به يستهزئون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 وأرسلنا السماء عليهم ذرارا وجعلنا الأنهار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا وأنشأنا من بعدهم قرن الآخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لو لا أنزل عليه ملوك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يضارون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 وهم ينهون عنه وينأون عنه وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما يشرون ولو ترى إذ رقفو على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين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 قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى حتى إذا جاءتهم الساعة بقتث قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم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 وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَلَاحِهِ إلَّا أُمَّ مِنْ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا صُبْنُ وَبُكْرُوا فِي الْظُلُماتِ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 فَلَمَّا لَسُوَوْا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَلْقَتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ فَقَطَّعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِي أَظْلَمُ وَالْحَمْدُ إِلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 ثم يبعثكم فيه لقضاء جنون سما ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويُرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسولنا توفت رسولنا وهم لا يفرقون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين قل من يلجئ من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا الا انجانا لان انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 قل الاندعوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كذلك استهوت الشياطين في الارض حيران حيران له اصحاب يدعونهم الى الهدى اتنا قل انه هدى الله وهو الهدى وامنا لنسلم لرب العالمين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 وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويولس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحمض عليهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِن يَكْفُر بِهَا هَؤُلَاءَ فَقَدْ وَكَلَّا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ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 قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يَبْدُونَ بِهَا تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْتُكُمْ مِنْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ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 فَقُلْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَلَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ أُولَئِكَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ لَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعبون إن الله فالق الحب والنوا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء أنف أخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل بُرُطلِعها قِلْوانُ دارِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابِهِ وَالزِّيتُونَ وَرَبْما لَمُشْتَبِهَهُ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ وَظَرُوا إِلَى أَثْمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِي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 كذلك زيّن ذلك لأمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها.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 ولو أننا نزلنا إليهم الملاك توكلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم, يوحي بعضهم إلى بعض سخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقرفون أَفَقَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ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 وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهداء على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ألم يكن ربك مهلك القراب ظلمن وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل مما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما, كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين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 وَإِيَّكُم مَيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءٌ سَيَجْزِيهمْ وَصْفَهمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أُوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَحَرَّمُوا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ إِفْتِراً عَنْ عَلَى اللَّهِ قَدْ ظَلَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليه من شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختل طبيعه ذلك جزيناهم ببغيه وإن لا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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدا ورحمة وهدا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه والتقول علّكم ترحمون أن تقول إنما أنزل الكتاب على قايتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولون لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينات من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَأْتِيَهُمْ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل إن تظرو إنام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 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هدى لي ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا